الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كذا نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولي القرب واليتام والمساكين فارزقوهم منه وقول لهم قولا ماروفا ما للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون يقول ابن زيد كان النساء لا يورثن في الجاهلية من الآباء وكان الكبير يرث ولا يرث الصغير وإن كان ذكرا فقال الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان إلى آخر الآية هذه الآية مجملة والتفصيل يأتي بعدها بآيات فهذه الآية كما يقول ابن كثير طبعا للرجال نصيب ما المراد بالرجال هنا الذكور وللنساء نصيب الإناث صغارا كان كانوا أو كبارا يقول ابن كثير في معنى الآية أي الجميع فيه سواء في حكم الله يستوون في أصل الوراثة وإن كان وإن تفاوت بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به للميت من قرابه أو زوجية أو ولا إذا هذه الآية جاءت للتنصيص على أن الرجال يرثون هذا أمر معلوم والنساء يرثنها لأن الجاهلية يعني كانوا لا يورثون النساء وبعضهم أيضا لا يورث الصغار فأخبر الله عز وجل للرجال نصيبهم مما ترك الوالدان الأب والأم والأقربون يعني القريب الذي وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون طيب طيب وهذه الآية جاءت التنصيص كما قلنا للنساء لماذا قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان وللنساء نصيب لماذا لم يقل للرجال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون صح لماذا لم يقل ذلك قال العلماء قال العلماء لان الغرض من ذلك توكيد نصيب النساء في الميراث واصالتهم في ذلك لأنهم كانوا في الجاهليه لا يورثون النساء ولا الصبيان والا بلا شك اخصر للرجال وللنساء نصيب مما ترك الوالداني نقلم هذا ليس اخصر أو واوجز لكن لما قال للرجال نصيب ثم قال بعدها وللنساء نصيب الهدف من ذلك التنصيص والتنبيه على ارث على إرث النساء طيب للرجال نصيب ما معنى النصيب حظ حظ نصيب حظ سؤال هل بينه الله هنا لا لا اين بيّنه؟ في ايات المواريث هل سياتي في نهايه الوجه ايات المواريث وهذا أسلوب, أسلوب عظيم الإجمال ثم التفصيل هنا إجمال للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون التفصيل وإرف هذا وإرف هذا سيذكره الله عز وجل والإجمال ثم التفصيل من البلاغة التامة لأن الشيء إذا أجمل, أجمل بقية النفوس تتطلع إلى تفصيله فياتي التفصيل والنفوس متطلعه اليه نعم. مما قل منه او كثرة اي لكل من الرجال والنساء نصيب مما خلف الميت من الميراث قليلا كان او كثيرا فلا يقال فلا يقال لا نصيب للنساء او لا نصيب للصغار الا اذا كان المال كثيرا لا لو لم يخلف الا درهم لو لم يخلف إلا ريال يقسم على حسب على حسب ما أمر الله عز وجل تقل لك شف تنبيه لماذا قال مما قل منه أو كثر يعني يرثون لا نقول والله النساء ما تارث لأن المال قليل يرى يكفي الرجال لا كل له طيب وقوله للرجال نصيب وللنساء نصيب قال ابن كثير أي الجميع فيه سواء يستوون في أصل الوراثة شف شف ذكاء ابن كثير فليس الدين دين, دين المساوات هذا خطا من يقول ان الاسلام دين المساوات طبعا هذا خطا هذه كلمه خطا وانما الدين دين العدل ما معنى العدل يعطي كل الذي حق حقه لان المراه لها طريقه والرجل له طريقه وكل له يعني يعني ما خلقه الله له فلذلك قولهم المساواه الاسلام دين المساواه هذا خطا وإنما هو دين العدل فالرجال نصيب والنساء نصيب ليس في السواء في أصل وراثة سواء في أن هذا له وهذا له سواء. نعم سواء أما في التقدير لا على حسب ما على حسب ما ذكر الله عز وجل كيف يستوي وأن كان يأتي هذا إن شاء الله بالآيات التي ستأتي يوصيكم الله لكن لا بأس الآن تقدم كيف يستوي من يأمل النقصان دائما وبين من يأمل الزياده دائما ما الذي يأمل الزيادة هالمره ياتيها مهر ومصروف عليها وليست مسؤولا احد والرجل دائما ينتظر النقصان يدفع مهر مسؤول عن النفقه مسؤول عن اغراض كثيره ولذلك بالميراث يتميز ويظهر حكمه الشريعه الاسلاميه لماذا المرأة تعطى نصف أو سيأتي هذا يعني أفضل نتركه لمجاله ونتكلم عنه لماذا المرأة تعطى النصف وأن حكمة الإسلام حكمة عظيمة طيب للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الوالدان الأب والأم مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا اي قسمه مقطوعا به واجبا طيب طيب وقوله مما قل منه او كثر فيه فائده وهي ان كل تركه يجب قسمتها لئلا يتهاون بالقليل من التركات ويحتقر فلا يقسم وينفرد به بعض الورثة كما قال الرازي وغيره مما قل أو كثر قد تساهل كثير من الناس في الارث والارث والأسف موجود تجد بعضهم ما يعطي النساء أو بعضهم يقول نعم للنساء لكن سنضعه في البنك حنا اخوان حنا بيت واحد كذا هذا خطأ هذا كله من قلة الورع ومن قلة الدين وإلا الإنسان لمات انتقل المال للورثة يعطى كل شخص حقه يفعل به ما يريد من امرأة ورجل صغير أو كبير لكن لكن لازم نفهم نقطة إن الناس في الجاهلية وللأسف وللأسف موجود يستغلون المرأة بأمور أولاً المرأة لا تريد الطلاق، صح م. المرأة تعرف إنه لا ظهر لها إلا الرجل فالرجال يستغلون ذلك يعني المرأة ما تستطيع تقول تعطيني حقي ما تعطيني أروح اشتكي ما في تقدر لا لماذا لأن تدل ما لا ظهر إلا هذا الرجل ولا لها مأوى إلا هذا البيت فما تستطيع يستغلون ذلك ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وحرّجوا فيكم حق الضعيفين المرأة واليتي يستغلون هذا الأمر مثل ما باب من باب التقريب يستغلون العامل ما يقدر يشتكي العامل إذا ما أعطي اجرته حقه يعني بعض التجار بعض العمره وكثير للأسف ما يعطون العامل حقه ماذا يستغلون أنه لا يستطيع أن يشتكي ينتجي على رأسه ممكن يسافروا ما وإلى آخره فيستغلون المرأة التي تصل أن تشتكي وضعيفة وربما يضرها أخوها أو إلى آخرها صلى الله عليه وسلم من أعظم علامات الإيمان من أعظم أن الألف يوزع يعطى لكل ذي حق حقه صغير أو كبير قد تكلمنا على ذلك بما فيه الكفاية إذا هذه الآية ملخصها جاءت لبيان أن النساء يرثنك كالرجال طيب. هل هذه الحد حددت هذا كم له وهذا كم له لا سيأتي الآن وهذا إجمال ثم يأتي التفصيل إن شاء الله طيب فهذه الآية فيها فوائد أن لكل من الرجال والنساء نصيب من اللغة الفائدة الثانية اضطالوا ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم توريث النساء بيان أن الإسلام كرّم المرأة، تأكيد نصيب النساء، صح؟ نعم. وهذا أسلوب يعني أسلوب عظيم إن الذي دائما تتوقع أنه يحتقر أو لا يعطي حق ينبغي أن تنصص، أن تنصص عليه وتهتم. مثلا تجد شخص مثلا مات ما وترك متركمات تقول انتبه وزع الارث بسرعة وانتبه للنساء وأعطي كل ذي حق حقه وفيها وجوب قسمت ما ترك الميت من الميراث. بين الوارثين من الرجال والنساء وفيها لا يجوز التهاون بشيء مما خلفه الميت قليلا كان أو كثيرا ثم قال الله تعالى وإذا حضر القسمة أول القربة واليتام والمساكين فارزقوهم منه وقول لهم قولا معروفة هذه آية عظيمة تبين عظمة الإسلام وإذا حضر القسمة أي قسمة الميراث على ما ذهب إليه كثير من أهل العلم طيب وإذا حضر القسمة قسمة الميراث طيب قول القرباء طيب وإذا حضر القسمة بعد موت الميت اولو القرباء ما المراد بهم غير الوالفين غير الوالفين لأن الوارث الأشكال في ذلك لأن الله عز وجل يقول فرزقوهم والوارث له من المراث وإذا حضر القسمة أولو القرباء أي ممن لا يرث صغارا أو كبارا أي الذين لا, لا يرثون طيب واليتامى اليتيم سبق مما تعبوه وهو لم يبلغ وحضر أيضا المساكين جمع مسكين وهو من لا يجد تمام كفايته. سموا بذلك لأن الفقر أسكنهم وأذد لهم صلى الله عليه وسلم وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر والجوع ففي الحديث اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وجاء في الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر طيب وقدم أولي على اليتامى لماذا قدمهم لأن الصدقة لأولي القربة أولى فهي صدقة وصلة كما قال الله تعالى يسألون كماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة في شأن صدقته اجعلها في قرابتك وجاء في الحديث عند الترمذي الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القربة صدقة وصلة و. قدم اليتامى على المساكين لان ضعف اليتامى اكثر وحاجتهم اشد فكان وضع الصدقات فيهم افضل واعظم في الاجر طيب. فارزقوهم فرزقوهم منه واذا حضر القسمه وتوزيع الارث ممن لا يرث ومن هؤلاء إلى جانب اليتامى والمساكين فرزقوهم منه منه من المال الموروث المقسوم بحضرتهم طيبا لخاطرهم ولنفوسهم فإن النفوس تتوق للمال إذا رأته يوزع على هذا وعلى هذا وهم لا نصيب لهم طيب قبل أن نبدأ بالمباحث فرزقوهم منه هذا الأمر للاستحباب عند كثير من أهل العلم وإلا بعض الماء ذهب إلى الوجوب وهذه الآية ذهب كثير من العلماء إلى أنها منسوخة مناسقها آيات الموريث يوصيكم غيرها وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن غير منسوخ محكمة كابن عباس كما في صحيح البخاري قال ليست منسوخة بل هي محكمة. ليست محكمة ليست منسوخة بل هي محكمة هي تبين أنه إذا جاء توزيع الارث وكان موجود ممن لا يرث من الأقارب محجوب وفيها يتامى ومساكين يعطوا يعطوا شيء قليل حتى لا يكون ذلك في في نفوسهم في نفوسهم وهذا هو الصحيح ورجحه الشوكاني وبن عاشور والقرطبي وغيري واحد من هال إلى أن الأمر للندب طيب طيب فهذه الآية آية عظيمة وهذه للأسف لا يعمل بها إلا من هناك آيات كثيرة، هناك أمور عظيمة في الشريعة الإسلامية لا للأسف لا يعمل بها إما جهلاً وإما لأن فيها مال والشيء الذي فيه مال تجد النفوس للأسف من حبها للمال لا تريد هذا الكلام مع أن هذا من أعظم الأمور ومن كرم النفس ومن شرف النفس ومن تزكية النفس وعظمة الإسلام طيب, طيب. واضح ما للآية الإجمالي؟ أي إذا حضر القسمة توزيع الميراث من القرابات الذين لا يرثون قد يكون محجوبين في بعض القرابه مثلا لا يرث واليتامى والمسكين فاعطوهم منه شيء قليل يعني مليون المال مليون مثلا هل الفقير هذا هل المسكين يعطى خمسين ريال هل سيؤثر ما يؤثر أو مئة ريال فهذا إحسان فعلي وقولوا لهم قولا معروفة إحسان قولي أخوان أعظم الأمور أن تجمع بين الإحسان الفعلي والإحسان القولي تتصدق وتكرب وكلمات طيبة تفضل هذا من فضل الله وهذا من عطاء الله عز وجل وأنت الله من هذا الخير وتستاهل أكثر ومن قول المعروف عدم المني وعدم الأباء هذا من اعظم المعروف فاعظم امر ان تجمع بين المعروف القولي والمعروف الفعلي فهذا معروف فعلي وقولوا لهم قولا معروفا لينا طيبا هذه خمسين ريال واسمح لنا الاموال مهب بمالنا اموال قد يكون في الارث يعني في الورثه صغار ولا لا معروف سيكون قد يكون من الورثه صغار فتقول هذا المال يعني ليس ملكي لوحدي تعرف أن هذا المال في ناس صغار في من عمره سنة عمره سنتين وإن شاء الله لكبروا نعلمهم من هالكلام الطيب المنشرع ما يحتاج حدث معروف فقول لهم قولا معروفا قال السعدي أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب فإن نفوسهم متشوقة إليه وقلوبهم متطلعة فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم يقول السعدي ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر طيب هو هذه الآية أن الشريعة الإسلامية جاءت بتطييب الخواطر ومراعاة النفوس. هذه من أعظم محكام الشريعة الإسلامية. فإن ولا شك يقول إخوة النفوس تتطلع للمال. أنا أعطيكم قبل ذكر أمثلة. الآن تجد بعض الفقراء وبعض الناس تجدهم يطعنون أو يسبون في الأغنياء. مع الغني ما ضرهم. لكن لأنهم لماذا؟ لأن هذا شيء بالنفس. يرون أن هذا الغني يملك ملايين، ملايين، بل بعض الأغنياء يملك يستطيع أن يصرف على البلد كلها. ويقول ما أذكر جال ولا ريال منه. يعني ما أذكر ولا مئة ريال. فتجد أغلى يعني الفقراء وبعض الناس خاصة مع ضعف الدين وضعف غيرها من الأمور تجد أن القلوب متطلعة، تجد أنهم يتكلمون يفرحون إذا مات، يفرحون إذا مرض. إنسان يملك مليارات وهذا الفقير بجانبه أو بحارته ويعرفه ويعرفه ويعرف ضعفه يقول ما جاءني منه ولا ولن روح وهذا الواقع وإذا كنظروا حكمة الشريعة في باب الزكاة ماذا قارت في الزكاة الأفضل دفعه لمن فقراء البلد لماذا للنفوس متطلعة وتنظر إليك وتقول فلان يملك ملايين أكيد عنده زكاة سيعطينا فالأفضل أن تدفع الزكاة في بلد الغني هذا الأفضل والأكمل لا ينبغي الإنسان ينظر للقلوب ما ينبغي بس يتكلم عن نفسه ويجمع الأموال الناس تنظر وبالذات حينما يرى هو عائلة كبيرة ولا يجد إلا القليل من المال يارى يستطيع أن يأكل يتغدى أو يتعشى وهذا بجانبه غني يملك الملايين ولا يرى منه شيء الإسلام ما يأتي بذلك أنت يا من أعطيت الأموال هذا من فضل الله هذا من نعم الله عز وجل وجاءت الشريعة بتطييب القواطر فمن الأمثل لذلك قصة النبي عليه الصلاة والسلام حينما النبي خرج من العمرة تبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فأخذها بيده وقال لفاطمة دونك ابنة عمك حمليها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقضى بها النبي عليه الصلاة والسلام لخالتها وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لي زيد أنت أخونا ومولانا طيب خواتير طيب خواطر. حينما حكم لهم قال له ذلك أنت مني وأنا منك وقال لي زيد أنت أخونا ومولانا تطيب الخواطر حينما حكم به لخارتها قال أن بالنسب لك أن ты علي أنت مني وأنا منك أنت يا زيد أنت مولانا ومولانا وأخونا خذ مثال ثاني وأموة شروف جدا وللمطلقات متاع بالمرء فإن المطلقة كما هو معلوم أيها الأخوة كسر خاطرها وكسر قلبها كانت تنتظر أن تكون زوجة وأن تكون امرأة لها بيت لها أولاد كفلانة قريبتها وكفلانة وكفلانة لكن كسر قلبها بالطلاق فما بالك أيضا أن المطلقة في المجتمع يعني إلا يشاء الله المطلقة كما تعرفون نظرة المجتمع المطلقة وربما لا يأتيها رجل كسرة كانت تنتظر وتؤمل وبيت وأولاد وتعيش وتنبسط وواء إلى فتطلق وبالذات عندما تطلق في أول زواجها فشرع الإسلام المتعة لها وللأسف لا يعمل بها إما جهلا أو الناس لا يرغبون لأن في دفع فلوس. بل فأعظ في هذا الزمان أحد العلماء حينما سمعها الآية قال يا ليت الناس بس المرأة تسلم ما يطالبون بالمهار حسن المرأة تسلم ما يأتي الرجل وقال أنا أريد موالي أنا أريد حقي أنا أريد مالي صلى الله عليه وسلم فأين لي يطبق الأسلام للأسف الإسلام في هذا الزمان فقط كلام وموجود الخير الحمد لله لكن نحن نتكلم بشكل عام للأسف تويتر ومنتديات واجتماعات وغيرها أما تطبيق فعلي أبدا وكلكم تعرفون ما الذي يؤثر القول للفعل الفعل. أنا لو قيل لك ماذا تريد تريد متحدث متكلم فصيح أو تريد تطبيق فعلي لا شك بالإجماع التطبيق الفعلي يؤثر الآن عطنا زاهد واحد لا نريد كلام في الزهد. نريد واحد زاهد فقط يرونها الناس بعيونهم والله يتأثر نصف البلد الناس تتأثر بالفعل تتأثر بلي ترى نريد كريم واحد لله تجد الناس كلها تقيل لكن بس كلام أنا كريم وأجيب شعرة وأنا كريم و... فالإسلام للأسف ضرب بأخلاقه وللأسف أيضا من أهله أصبح الإنسان يبحث عن الرياء وعن الشهرة أما أفعال في طلب العلم فعل في طلب العلم تجد فقط كلام في طلب العلم كلام ومحاضرات عن طلب العلم ولا تجد إلا ما ندر من يطلب العلم فعلا يرحل ويذهب ويبحث ويقرأ ويكتر ما تجد وحدث ولا حرث كذلك الصلاة وغيرها هذه أخلاق الإسلام هذه أخلاق الإسلام ما يضرك يا أخي فقير بجانبك فقير ينظر لهذا المال تثبته وتزرع الثقة في قلبه والإيمان بدلا من أن يكون في قلبي حقد وحسد يقول هذا مليارات يملك ملياراته وزوجته وأنا عندي 15 نفر ما أجده تعشى وتغدى ترحمه حتى لا يرتد ولا ينتكس النفس ضعيفة ما يبالون لو هي هيكورة ولا أمر آخر تجد كل ينشط أيضا وللمطلقات متاع بالمعروف تعطى المطلقة كسرت من الأدلة أيضا أن أمة سوداءت النبي عليه الصلاة والسلام ورجع من بعض مغازيه فقالت إني نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف فقال إن كنت فعلت فافعلي وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي وهنا أمثل على ذلك كثيرة يعني ينبغي المسلم أن ينتبه لذلك ويحرص كل الحرص على جبر الخواطر وتطيب القلوب وما فيها يعني مثلا نجد في المجتمع كثير يتاما يعني ولد اخوك ولد اختك اجبر خاطرهم اعطهم شيء من المال اذهب بهم كلهم كالاب هم بس بجمع بجمع ولا هم كما تشوفون المجتمع الان تجد الغني بس يجمع المال يحط بالبنك يجمع يحط بالبنك ابدا كان المجتمع ما في فقراء ولا في مساكين ولا في ناس تجد في قلوبها ولا فيها ناس ضعاف ايمان النفس ضعيفه خاصه في هذا الزمان وقولوا لهم قولا معروفا لينا طيبا تطيب به نفوسهم كما قلنا يجمع لكي تجمع بين الإحسان القولي والإحسان الفعلي وهذا غاية المطلوب في حقهم هذه من أعظم الأمور ذكرنا لكم وسأذكرها عيد لماذا الله عز وجل دائما يقر بين الصلاة والزكاة؟ لا ما حد حق, حق, حق, حق الله حق المخلوق أعظم عبد وأعظم إنسان بينما جمع بين الإحسان في عبادة الخالق والإحسان للمخلوق الصلاة إحسانا لله عز وجل في عبادة الله والزكاة المخلوق إحسان للمخلوق وهذا دليل على كمال العبد وإحسانه المخلوق والخالق الخالق تحسن لله والمخلوق تعطيه ومن المعروف كما قلنا لا يتبع ذلك بالمني والأذى ويعيده بالزيادة ويعتذر له بالكلام الطيب من فواد الآية مشروعية طامن حضر قسمة الميراث من الأقارب غير الوارثين واليتامى والمساكين وفيها جواز قسمة الميراث بحضور آخر ليس ليس وارثين استحباب جبر الخواطر وعدم كسرها وفيها كذا مثلا كثير من الناس ولو أريد إحنا نستطرد كثير من الناس مثلا يسكن في قصر أو تجد هو وأولاده أغنياء وعندهم فقراء أو قارب لهم ما يجبر الخواطرهم ويتكلمون عندهم في قصورنا وبأمالنا هذا ما يليق ما يليق الإنسان ناس تنظر، الناس تنظر، الفقر المساكين ينظرون، وفيها فضل الإحسان إلى القارب واليتامى والمساكين وفيها مراعاة الإسلام، مراعاة الإسلام للمشاعل، فينبغي الإنسان يحرص أن يلخو يطبق الآيات، ولا ينظر للناس إذا أردت إذا أردت أن تعيش في نور القرآن، طبق طبق حكام القرآن، وبالذات إذا كان الآية لا يطبقها أحد، كل لبيبا. كن ذكيا، كن إنسان تطلب العلم لله، ما تقلد الناس، والله أنا مثل الناس، ما يكمل تعيش مثل الناس، ما تستفيد، لا تعيش سبها لا، ليش لي دخل، لي درسنا هذا، هذا يقول طب قطب، ما تستفيد يا أخي، أنا يوم أقول الكلام هذا لك، ولا أدري إن كثير الناس ما تطبقينه، لكن نحن نقول هذا الكلام عشان تطبق وتستفيد، لا تنظر للناس، تريد الفائدة انظر للكتاب والسنة، طبق هذه الآيات، طبق هذه الآيات، طبقها، الله يعلم. Sallallahu alaihi wasallam. sallam. Al